ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 يُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُونَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ في كثير مِنَ الْأَمْرِ لعنتم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 واللَّهُ عَمٌ حَكيم وَإِن قَاءِ فَثَانِ مِنَ المُؤمننينَ قتَتَلُ فَأَصْلِحُ بَينَهُماَا فَإِن بَغَتْ إشْدَهُُ مَا عَلَ الأُخْرى فَقاتِلُ الَّ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نِساءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 فَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ